يا ميجنا ضلعت بي على فراق أبو عمار يا دارنا ضلعت بي ما ينتسى اسمه أبا ضلي على عهدو الوعي يا ميجنا ضلعت بي على فراق أبو عمار يا ضارنا ظلعت بي ما ينتسى اسمه أبد ظلي على عهده والوعيد مع شبيبتنا ورجاله مع شبيبتنا ورجاله المات يخلف أبد يدوعي <إنوعه> يا مي يا مي يا مي جنى طلعت به <تصفيق> كل ما سنين تكبر في الأرض لما اهدك يا tu حتى لوك يا واستحصارك وعاد بخيب اللي عادك وبكل قلعه واستحصارك وعاد <تصفيق> يا دولاده والله ابدا ما <تصفيق> بوجه مثل الرعد بعون الله تعود التفريخ وصوتك بالسمع بعون الله تعود التفريخ وصوتك بالسمع اللي. وتويم شيطانك حامل بين طلوعه حبك قلبه حامل الغلا وحامل بين طلوعه حبك